والضحا والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسأو فيعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيمًا فأوى ووجدك ضالًا فهدى ووجدك عاد.